الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اليغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر نسجدان والسماء رفعها ووضع المنزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاتحة والنخل ذات الأتمام العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلطان كالفقار وخلق الجن من مار فبأي آلاء ربكما تخذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تخذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكة الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شح فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرض لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تزعنوا من أقطار السماوات إن استطعتم أن تزعنوا من أقطار السماوات والأرض فزو لا تزعنون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كثهان فبأي آلاء ربكما تكثبان فيومئذ لا يسأل عن زنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ في النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان والأنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آناء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لشجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكية ثوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متسئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنة سيدان فبأي آلاء تُبْصِرُ مَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمْ نَقَاصِرَ سُقْطُرٍ لَمْ يطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ أَفَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ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 قومك كذبوا مذهان مكان فبأي آلهة ربكمات كذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلهة ربكمات كذبان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 سسُ في خام فَبأَلَ إَّكُ ما ت كَتنبَلَ يَطمِث إسُ قَبلَهُلَ يَطمِك إُِ قَبلَ وَ وَلا ي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 تبارك اسم ربك ذي والإكرام